بسم الله الرحمن الرحيم المصاد ف ل ا كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وكم ََْ من ق ر ي َ ة ٍ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا ه َ ا فجاءها ََََ ب َ أ ْ س ن ا بياتا َ و ْ هم ُْ قائلون ََُِ فما ََ كان ََ دعواهم ََُْْ إ ِ ذ ْ جاءهم ََُْ ب َ أ ْ س ن ا ِ ل َّ ا أ َ ن ْ قالوا َُِ ن َّ ك ُ ن َّ ظالمين ََِِ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 لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما أ و ر ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة و ق الا م ن ان ك ربكما م ا ع هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين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 يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 و أ ن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أ م ة أ ج ل ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون يا بني آدم إن مما ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون فمن ََْ أ َ ظ ل َ م ُ ممن َِِّ افترى ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ أ َ و ْ كذب َََّ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ه ُِ و ل َ ئ ك َ ينالهم َُُْ نصيبهم َُُِْ من َِ الكتاب َِِْ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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها اولئك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون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 ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون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 ل م ي د خ ل و ه ا و ه م ي ط م ع و ن و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م تلقاء اصحاب ا ل ن ا د ي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين أ ق س م ت م لا ينالهم الله برحمه ادخلوا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن أ ف ي ض و ا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله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 قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا و خ ف ي ا إ ن ه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا وادعوه خوفا وطمعا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 كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قال ا ل م ل أ من قومه إ ن ا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون أ و ع ج ب ت م أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه في الفلك و أ غ ر ق ن ا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا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 واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ب ص ط ة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا إن ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروني إ معكم من المنتظرين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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحثون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 قال الذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين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 مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم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 الذين ذ ك ب و ا ش ع ي ب ا كأن ل م يحب غ ا فيها ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ش ع ي ب ا ك ا ن و ا ه م ا ا ل خ س ر ي ن ف ت و ل ى ع ن ه م و ق ا ل ي أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ا ت ربي و ن ص ح ت لكم ف ك ي ف آسى على قوم ك ا ف ر ي ن وما ه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 أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل افامنوا ل ق ر أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم ا ل خ ا س ر و ن أ و ل م يهد للذين ا يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أ ن لو نشاء أ ص ب ن ا ه م بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أ ن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 وقال موسى يا فرعون إ ن ي رسول من رب العالمين حقيق على أ لا أ ق و ل على الله إ ل ا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم ف أ ر س ل معي بني إ س ر ا ئ ي ل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 وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا أ ئ ن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملقين قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أ امنتم به قبل أ ن اذن لكم إ ن هذا لمكر مكرتموه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون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 قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون ولقد أ خ ذ ن ا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ب ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت و ا على قوم يعكفون على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أ غ ي ر الله أ ب غ ي ك م إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين و إ ذ انجيناكم من آ ل فرعون ي س و م و ن ك م سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم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 قال يا موسى إ ن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها ب ق و ة و أ م ر قومك ي أ خ ذ و ا ب أ ح س ن ه ا س أ ر ي ك م دار الفاسقين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 قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 ب آ ي ان ت الذين يؤمنون ا يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م و ا ل أ و ل ا ل التي كانت عليهم فالذين آ م ن و ا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل م ع ه أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن قل ي ا أيها ا ل ن ا س إ ن ي ر س و ل ا ل ل ه إ ل ي ك م ج م ي ع ا ا ل ذ ي له ملك ا ل س م ا و والأرض ا ت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 ا س ت قد ا اضرب بعصاك الحجر فانبجست ه قومه منه ق أن اثنتا عشرة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم وظللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى ك ل من طيبات ما رزقناكم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 و َ إ ِ ذ ْ قالت ََْ أ ُ م َّ ه منهم ُِْْ لم َِ تعظون ََ قوما ًَْ ا ل َّ ه ُ مهلكهم ُُُِْْ أ َ و ْ معذبهم َُُُِّْ عذابا ًَ شديدا ًَِ قالوا َُ معذره ََِْ ة الى َ ربكم َُِّْ ولعلهم ََََُّْ يتقون َََُّ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين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 و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ َ ربك ََُّ من ِْ بني َِ آ د َ م َ من ِْ ظهورهم ُُِِْ ذريتهم ََُِْ و َ أ َ ش ْ ه َ د َ ه ُ م ْ على ََ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ أ َ ل َ س ْ ت ُ بربكم َُِِّْ قالوا َُ بلى ََ شهدنا ََِْ أ َ ن تقولوا َُ يوم َْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ إ ِ ن َّ ا كنا َُّ عن َْ هذا ََ غافلين ََِِ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 ف م ث ل ه كمثل الكلب إ ن تحمل علي ه يل هث أ و تتركه يل هث ذلك مثل القوم الذي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا فقصص القصص ل ع ل هم يتفكرون مثلا القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا و أ ن ف س ه م كانوا يظلمون من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت ب ي ه فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركا فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 أ م لهم آ ذ ا ن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إ ن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أ ن ف س ه م ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو و أ م ر بالعرف و أ ع ر ض عن الجاهلين